دعاء اجتام القرآن الكريم من مسجد عمر بن العاص بمدينة القاهرة بصوت فضيلة الشيخ محمد جبي لعام 1429 من الإجرة الموافق عام 2008 من الميلاد الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات اللهم لك الحمد نفلا وفضلا سما و ارضا صمتا و فكرا نطقا و ذكرا حركه و نبضا يقظه و جمعا و سلما و اللهم لك الحمد صحة ومرضا غنا وفقرا قربا وحبا ليلا وصبحا ظهرا وعصرا دهرا وشهرا سحرا وفجرا سبحانك أنت أهل الحمد والثناء والجود والسخاء والمنن والعطاء والكمال والسناء والكرم والشفاء والكرم والشفاء والجلال والبقاء والصيدق والحياء والعفو والرجاء والجمال والبهاء والبركه والنماء والقدره والقضاء والحب والوفاء والعلم والاحصاء والمجد والكبرياء والمجد والكبرياء والعرف والاستواء والسر والخفاء والبر والدعاء سبحانك يا رب أنت رب المشرقين والمغربين أنت رب المشرقين والمغربين جعلت حاجزاً بين البحرين وخلقت من كل شيء زوجين وجعلت الليل والنهار متعاقبين وجعلت الشمس والقمر آيتين وهديت الإنسان النجدين ووكلت به ملكين وجعلت القرآن والسنة نوراً والشتاء والصيف نعمتين وجعلت الكعبة أولى الحرامين وشرعت الحج أولى الجهادين وجعلت في الحرب إحدى الحسنيين واخرجت اللبن من بين فرغ ودم مختلطين وقرنت بطاعتك بر الوالدين وقرنت بطاعتك الوالدي سبحانك يا رب سبحان واسع رحمان رفيع الدرجات كريم الصفات عظيم البركات دائم الخيرات سبحان من أقام الدين بالنبوات سبحان الغني عن الحاجات سبحان من له مفاتيح الويب ومطلق القدرات سبحان من بيده المحياء والممات سبحان من جعل النجوم في الليل دليلا وعلامات وجعل الليل سكناً للكائنات والنهار معاشاً للحركة والأقوات سبحان من يعلم ما في الأرحام من ذا السماء سبحان من يُبَدِّلُ برحمته سيئاتنا حسنات ورفع بعضنا ثوق بعض الدرجات وبسق الرزق في الأرض والسماوات سبحان من تاب على آدم بصالح الكلمات ونجَّى نوحًا من الأمواج المُهلِكات وجعل النار لإبراهيم كنسيم الزهرات والجبال والطير لداود مسبِّحات والبحر لموسى كان أمهد الطرقات وأخرج لصالح الناقة من بين الصخرات والسجن ليوسف نجاةً من الشبهات وجونس نجاه من حالك الظلمات وأيوب شفاه بصالح الدعوات وأيوب جَعَلَ مُبِصَالِحَ الدَّعَوَاتِ وَسُلَيْمَانَ سَخَّرَ لَهُ الْجِنَّ وَالرِّيحَ عَاصِفًا وَزَكَرِيَّا أَكْرَمَهُ بِيَحْيَى حَصُورًا مِنَ وعيسى أكرمه بشفاء المرضى وإحياء الأموات ولوط النجاه من أهل الخبائث والمنكرات وإسماعيل فداه بصدق الكلمات سبحانه على السماء لنبينا محمد صلى الله عليه وسلم مسرا طيب الخطوات سبحانك يا رب سبحانك يا رب سبحانك يا, رب. سبحانك يا رب. ما عبدناك حق عبادتك ما عبدناك حق عبادتك وما شكرناك حق شكري وما ذكرناك حق ذكري وما قدرناك حق قدري فَالْحَمْدُ لِلَّهِ كَمَا يَنْبَغِي لِجَمَالِ وَجْهِهِ وَعَظِيمِ سُلْطَانِهِ فَلِلَّهِ الْحَمْدُ رَبِّ السَّمَاوَاتِ وَرَبِّ الْأَرْضِ رَبِّ الْعَالَمِينَ وَلَهُ الْكِبْرِيَاءُ فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ وَهُوَ الْعَزِيزُ الْحَكِيمُ اللهم صل على نبينا محمد الرحمه الله للعالمين امين وشمل المؤمنين امين والمنصور بالملائكه المقربين والمعصوم من المستهزئين المرفوع قدره دنيا ودين صلحوا بالقرب رب العالمين امين الجذع ان له من شده الحنين امين الجذع ان من شده الحنين امين الجذع ان من شده الحنين السلام عليه في الصلاه قبل التسليم لليمين آمين. اعطاه ليله القدر اعطاه ليله القدر اعطاه ليله القدر ذره السنين اول الشاكرين اسرع الشاكرين معن القران ومعدزه البران صلى عليه الله والملائكه المقربون والله عليه الله والملائكه المقربون انزاهه من السحر وسم الخائنين شق صدره عصمتا وحفظا من الشياطين قرة في الصلاة قرة عينه في الصلاة قوراء عينه في الصلاه وذكر رب العالمين شبابهم هدايه ورحمه للطالبين حبه طاعه لله حبه طاعه لله حبه طاعه لله, لله وتوجهه للصالحين زواجه منهج وموده للراغبين سنته امن وبركه للعاملين علم جوه حكمته درع للمخلصين سيرته خير ورحمه للمؤمنين صلاته وصيامه دليل لل بالحين جملهم عبره وتذكره للمتقين جناد وزكاته طريق للمصلحين العادل شمته حتى مع الخالفين الصدق دليلهم الصدق دليله لنجاة السامعين الحياء من سنة تراه في همرة الجبيل الحياء من سنة تراه في همرة الجبيل الأمانة من طبعه حتى مع الكافرين الوفاء من سيرتي ولم بعد من سيرته ولو بعد حين الصبر من صناعتي حتى مع المكذبين لم يدع على قومه وتحلى باليقين ويوم مكة عفى عنهم عفو القادرين اللهم صل وسلم وبارك وأنعم على حبيبنا وقرة أعيننا وشفيعنا يوم الدين وعلى آله وصحبه وأزواجه الطاهرات أمهات المؤمنين آمين وعلينا معهم برحمتك يا أرحم الراحمين آمين وهم اهدنا في من هديك وعافنا في من عافيك وتولنا في من تولى امين وبارك لنا فيما اعطي امين وقنا مصريفا عنا شر ما قضى امين نستغفرك ونتوب اليك ونؤمن بك ونتوكل عليك امين عليك الخير كله انت الغني ونحن الفقراء اليك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 لا يغفر الذنوب الا ان الله اللهم اغفر لنا ذنبنا كلنا امين تبقه وجللا امين تبقه وجللا امين فطاه وعنده واحيره هو باطنه سره هو علانيه انك الغفور الرحيم يا عيذ المستعذ بالله ويا يا ذا المستغيث بالله اللهم انا نعوذ بكلمات الله التام ومن شيطان وهامة ومن كل عين لامة ومن شر ما خلق وذرأ وبرأ ومن شر فتن الليل والنهار ومن شر طوارق الليل والنهار إلا طارقاً يطرق بخير يا رحمان نعوذ بكلمات الله التامات والدعوات المستجابات من أموات رب السماوات السبع وما أضلت ورب الأرطين وما أقلت ورب الشياطين وما أضلت كلنا جاراً من شر خلقك أجمعين أن يفرط علينا أحد منهم أو أن يطبى أعز جاور أعز جاور أعز جاور وجل ثناء وتبارك سيء ولا إله غير لا إله إلا أنت نسألك يا عظيم يا رب العرش العظيم انت تشفي مرضانا ومرضى المسلمين امين عظيم يا ربنا الرحيم العظيم انت تشفي مرضانا ومرضى عظيم يا ربنا الرحيم العظيم انت تشفي مرضانا ومرضى المسلمين وان تكفن السوء بما شئت وكيف شئت انك على ما تشاء قدير انك على ما تشاء قدير اللهم رب الناس اذهب الباس اشف انت الشافي اشف انت الشافي لا شفا الا من شفاك شفاء, شفاء لا يغادر سقما شفاء نعوذ بك من يوم السوء وليلة السوء وساعة السوء وصاحب السوء وجار السوء نعوذ بك من جار السوء في دار المقامة اللهم اكفنا السوء بما شئت وكيف شئت انك على ما تشاء قدير سبحانك يا رب سبحانك يا رب, سبحانك يا رب. سبحانك يا رب. سبحانك يا رب. انزلت الينا القران العظيم والذكر الحكيم وَجَعَلَ آيَاتِهِ كَمَا ٱللَّهُ وَأحْكَامُهُ ثَابِتَةٌ وَكَلِمَاتُهُ بَلِيغَاتٌ وَقَصَصُهُ بَشِيرَاتٌ وَسُورَتُهُ شَافِعَاتٌ وَعِبَارَاتُهُ فَصِيحَاتٌ وَعُلُومُهُ وصفحاته خالدات وهداياته شافيات ومعجزاته دائمات لا عوج فيه ولا شبهات وتلاواته عاطرات أنواره ساطعات ألفاظه يسرات فيه نبأ ما مضى وما هو آت وآياته للجنة درجات ومن النار منجيات وفي القوة اتى منهج وتشريعا اللهم اجعل هنورا لنا في المحيا والممات امين اللهم اجعل هنورا لنا في المحيا والممات امين واجعله حجه لنا لا علينا يا رفيع الدرجات وجعلوا له قلوبنا ضياءا وليسقوا من دواءا وليدنوا وَمِنَ محصارا ومن النار خلصا ومن النار مخلصاً ادبنا بادب القران وادب الاسلام وادب سنة خير الانا وادب سنة اللهم اجعل رمضان للنفوس هداية وشفاء وقود وتم وامانا للاغنياء رحمه ومغفرة للمرضى والفقراء امين وكرامة للآباء والابناء امين واستقامة للرجال والنساء امين ويوم القيامة لنشرفاء امين واجعل ساعاته لنا فرحة وهناء واجعل ساعاته لنا فرحةً وهناء وقيامه شرفاً ونوراً وبهاء واجعل أفواهنا رطبةً فيه بالدعاء وقلوبنا مطمئنةً فيه بالرجاء وأعيننا عاطرةً فيه بالخشية والبكاء واجعل ساعاته لنا فرحةً سلامةً للدين سوا واجعل أيدينا سخية فيه بالعطاء وارزقنا فيه حبا للتغطيل حتى فجر الضياء ونصر كبدر يهزم الأعذاء وفتحا كيوم مكة مع الطلقاء وَسَبَاتًا عَلَيْهِ صَبَاحًا مَسَا وَسَبَاتًا عَلَيْهِ صَبَاحًا مَسَا وَاجْعَلِ الْبَابَ الرَّيَّانَ لِمَن عَمِلَ الصَّالِحَاتِ آمِينَ وَاجْعَلْ بَابَ الرَّيَّانِ لِمَن عَمِلَ الْجَزَاءَ آمين والشكر عند الخيرات آمين والخشوع في الصلوات والعفو عند العسرات آمين عند الزلات آمين والصبر عند الازمات والحمد عند البركات آمين والتدبر عند الايات والفرج عند الكربا امين عند الممات امين عند الممات والبشرى عند الممات امين ولا يصمت عند والثبات عند المنكر امين عند الدرجات والفوز بالحج والعمره امين والعتق يوم عرفات امين والعتق يوم عرفات امين والعتق يوم عرفات امين وصومًا مقبولًا بالصدقات للخير والبركات وفَيْضًا من الرَّحْمَنِ وفَيْضًا من الرَّحْمَنِ وفَيْضًا مِنَ الرَّحْمَنِ وَنَجَاةً مِنَ الظُّلُمَاتِ وَنَجَاةً مِنَ الْغُرَمِ آمين وَنَجَاةً مِنَ, من الظُّلُمَاتِ بِرَحْمَتِكَ يَا رَفِيعَ <آباري> يا رب الأرض والسماء يا الله يا رب الأرض والسماء يا الله ويا ذا المن والعطاء يا الله يا من لا يعجزه شيء في الأرض ولا في السماء يا الله اصرف عن بلادنا أمواج البلاء يا <تصفيق> وزيادة الأسعار والغلاء آمين اصرف عن بلادنا أمواج البلاء آمين وزيادة الأسعار والغلاء آمين ونجِّنا من شِدَّة الأسقام والوباء آمين ومن الزلازل المفاجئة والبأساء آمين واحفظنا من الأعاصير وشماتة الأعداء آمين ونقص الثمرات وشِدَّة الضرَّاء واحفظنا من جفاف الأنهار ونقص الماء آمين فاصمنا من السفريه بالجهاد والشهداء أمين واحفظنا من الطان في الدين ومكر السفهاء امين ومن فتنه الغرب وصناع الحرام امين يا دافع البلاء يا الله يا دافع البلاء يا دافع البلاء يا دافع اللهم احفظ شبابنا من ازمه المحور وضيق الاوزاق والاقوان امين ولا تجعلنا تبع للمجرمين الاشقياء امين ولا تمكن فينا خصام الاخوه والاشقاء امين ونعوذ بك من زوال النعم انا اعوذ بك من زوال النعم وسوء القضاء واحفظ علينا نعماك وثقلك وكرماك يا ذا المنن والعطاء يا, يا من اسمه دواء يا الله. وطاعته بنا وكلامه شفاء كلامه شفاء الله وكلامه شفاء الله اللهم استر نساءنا امين واحفظ ابناءنا امين وبناتنا امين ورب لنا اولادنا آمين. اللهم رب لنا اولادنا آمين. آمين. وَحْفَظْنَا وَإِيَّاهُمْ مِنَ الْفِتَنِ مَا ظَنَّ عَبْدٌ مِنْهَا وَمَا بَطَشَ وَجَنِّبْنَا وَإِيَّاهُمْ قُرَنَا السُّوءَ قُرَّانٌ نَافِعٌ لِلْإِسْلَامِ وَالْمُسْلِمِينَ آمِينَ بَارِّينَ وارزُقُنا وإيانُم صُحبةً صالحةً تعينُنا على أمر ديننا وذنياناً آمين اللهم احفَظ نساءنا وبناتنا من موجة العُرِّ وفتن الإعلام آمين ومن حديث السر وليل الكلام آمين ومن مُخالَفَة السُنَّة وزلَّة الأقدام آمين ومن حب السفهاء وتجار الغرار ومن ضنك الحياة وشدة الازمان ومن ضنك الحياة وشدة الازمان ومن فتنة الشهوات والشهوات ومن فساد الاعلام والطرقات ومن ضياع الاوقات في اللهو والغفلان وبياع العمر في النزوات والمنكرات يا رب لا ذنانا الا امر الله اغلقت الابواب, أغلقت الأبواب فَتِل الابواب الا بابا فجئنا الى باب الكريم الله نور الحكيم وكرم الكريم الله فلن تردنا خائبين الله فلن تردنا خائبين الله فلن تردنا وافتح مسامع قلوبنا الى ذكرك يا الله وافتح مسامع قلوبنا الى ذكرك امين واجعلنا اشد شوقا اليك يا الله واشد خوفا منك يا الله واشد سعيا إلى أبواب رحمتك, وأشد سعياً إلى أبواب رحمتك يا الله يا من يا الله يا رب العالمي يا الله أتراك تعذب أناسية تخبر عنك يا الله وتحبب الناس فيك يا الله أتراك تعذب على تخبر عنك يا الله وتحبب الناس فيك ولا تستريح إلا بشرف نكحك والإنابة بين يدي ولا تستريح إلا بشرف نكحك والإنابة بين يا عظمتك السجيده اتراك يا ربنا تسلف النار لامروح ان خرت لعظمتك السجيده الله وغلا ارسلن طقت بتوحيدك ذاك يا رب قلوبنا يا الله أترى كتعذبنا وقرآنك يملأ قلوبنا يا الله أترى كتعذبنا وحب حبيبك يملأ قلوبنا الله أترى كتعذبنا وتوحيدك في قلوبنا الله اتراك تعذبنا وجما هنا سددت لك يا من عنده حسن المال يا من عنده حسن الثواب يا من عنده حسن المآب يا عزيز يا وهاب كم من قبيح ستوته يا الله <م متغير سترضى> كم من قبيح ستوته وكم من بلاء أزلته وكم من بلاء أزلته يا الله يا bin anastadin bin anastadin bin anastadin roda in diu sinwa subhanhu afa yahtamuna bihiman subhanhu ارحموا عفى يهتمنا بحمان الله محمد رقصما له والدعاء اللهم محمد رقصما له والدعاء ندعوك بالالسنه قد اخرستها الظنون يا من مصورنا في الأرحام كيف يشاء يا من يختص برحمته من يشاء يا منتهى رجالنا يا مجزل العطايا يا رازق البرايا يا دافع البلايا سبحانك أنت الذي من وانت الذي انعمت يا الله الذي اعطيت يا الله الذي أجملت يا وانت الذي اجملت يا الذي رزقت يا الله وانت الذي دوي يا الذي شفيت يا الله الذي شفيت يا وانت الذي شفي يا الله ونحن جهلنا وعصينا يا الله واهملنا وقصرنا يا الله ونحن جهلنا وعصينا يا الله وقصرنا يا الله فاجعلنا مرضاتك سبيلا يا الله فاجعلنا مرضاتك سبيلا يا الله لا ترنا الشيطان علينا سبيلا وارع للجنة لنا مأوى ومقيلا يا لَنَنحَلَنَا لا من غيرهن لا حول ولا قوه الا بالله ونعلم يا ربنا انك ارحم من امهاتنا بنا فكن بنا رحيما لا فكن بنا رحيما لا فكن بنا رحيما لا الراحمين في الدارين يا الله يَا أَرْحَمَ الْرَاحِمِينَ فِي الدَّارَيْنَ يا الله سبحانك يا رب يا الله بفرانك يا رب يا الله رحماك يا رب يا الله وطفك يا نَاكَ فِي احَبِّ الْأَشْيَاءِ إِلَيْكَ اللَّهُ وَهُوَ تَوْحِيدُ اللَّهُ وَمَا عَصَيْنَاكَ فِي أَبْغَضِ الْأَشْيَاءِ إِلَيْكَ اللَّهُ وَهُوَ الْإِشْرَاكُ بِكَ اللَّهُ فَقُلْتُ فِيكَ تَابُكَ اللَّهُ إِنَّ اللَّهَ لَا يَغْفِرُ أَنْ يُشْرَكَ بِهِ ويغفر ما دون ذلك لمن يا شاا سوفل لنا ما دون ذلك لا اله الا الله لا اله الا أن. حَبِّبْ إِلَيْنَا الإِيمَانَ وَزَيِّنْهُ فِي قُلُوبِ النَّاسِ وَكَرِّهْ إِلَيْنَا الْكُفْرَ وَالْفُسُوقَ وَالْعِصْيَانَ وَاجْعَلْنَا مِنَ الرَّاشِدِينَ وَحَرِّمْ عَلَيْنَا السَّخَطَ وَالنِّيرَانَ بِعَوْنِكَ يَا رَحِيمُ يَا رحمن يا انيس المريدين الله عين العابدين يا مغني البائس الفقير يا راحم الشيخ الكبير الله وجابر العظم الكثير ورازق الطفل الصغير الله وخالق الشمس والقمر من اللهم ارزقنا فضل ليله القادر اللهم ليلة فضل ليله القادر اللهم ارزقنا فضل ليله القادر وبركه ليلة القادر آمين وبركه ليله القادر آمين وعفو ليله القادر, وعدق ليلة القادر وَيَسِّرْ أُمُورَنَا مِنَ الْعُسْرِ إِلَى الْيُسْرِ آمِن وَحُطَّ عَنَّا الذَّنبَ وَالْوِزْرِ آمِن يَا رَؤُوفًا بِعِبَادِهِ الصَّالِحِينَ آمِن يَا مَنْ قَهْرَ الْعِبَادَ بِحِكْمَتِهِ آمِن لَا تُعَذِّبْنَا وَنَحْنُ نَرْجُومُ آمِن وَلَا اللهم إنا خلق من خلق الله فلا تمنع عنا فضلك يا الله يا كريم الصفح يا الله يا كريم الصفح يا الله يا عظيم المن يا الله يا كسير الخير يا الله يا قديم الفضل يا الله يا دائم النطف يا الله لطيف الصن يا الله يا منفذ الكون يا الله يا كاشف الضر يا الله يا مالك الأمر يا الله يا من قلت في كتابك كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وتؤمنون بالله اللهم اجمع لهذه الامه كلمتها امين واهدها سبلها امين ووحد صفها امين ووفق الراعي والرعيه واحفظ الامه الاسلاميه وعليك بكل من يؤذي امه خير البريه يا من اسعد واشقى وامات واحيا الله وخلق الزوجين الذكر والانثى الله من لطفه اذا تبنا الله واوجد وافنى الله وافقر الله نسألك يا ربنا ان تلطف بعبادك المستضعفين في العراق امين وفي لبنان وفي فلسطين آمين اللهم اجمع كلمتهم آمين والالف بين قلوبهم آمين وكلهم مؤيدا ونصيرا آمين واجعلهم يا ربنا اخوه متحابين آمين. متعاطفين آمين. متعاونين آمين. مترابطين آمين. كالبنيان المرصوص يشد بعضه بعضا وفي كل مكان من أرض الاسلام يا جبار السماوات والارض يا الله يا من لا يغفر ولا يغنا يا الله عليك بأعداء الإسلام امين عليك بأعداء الاسلام يا الله عليك بأعداء اليهود الليان ومن والاهم من المنافقين والكافرين اجمعين يا عليك بكل من سب خير الانام عليك بكل من س خر الأنااب لَيك بكلّ منَ سَ خير الأناام وَقت الأجنَّةَ في الأحاب واسح الربا والحراب وساخر من القرآن والإسلام وَودس أقص مسر الكغاب. ونشر الرعب وروع الانسان فالله هم سلط عليهم الحزن والجذام فالله هم عليهم الحزن والجذام وقطع السنتهم عن الكلام وشل ايديهم وغلت اعناقهم والاقدام مسلق عليهم الامراض والاسقام امين وجعلهم عبره امين وجعلهم عبره امين وجعلهم عبره وجيفه للطير والهوام امين وجعل حياتهم ظلاما في ظلام امين ومنعاونهم بقوتك وجبروتك يا ذا يا خير من دعيا لكشف الضر في كل عس الله اللهنا الله اللهم عفوا يوم تقشع للرحمن الاصفاء ويوم تسكب العبرات ويوم تسكب العبرات ويقوم الناس لرب الأرض والسماوات يوم توزم الحسنات والسيئات يوم يفر الأذناء من الآباء والأمهاء يوم تشقق السماء وتذهل المردعاء يَوْمَ يَشِيُّ الْوِلْدَانِ وَتَنْفَطِرُ السَّمَاوَانِ يَوْمَ الْفَرَحْ وَالْفَوْزِ وَالْنَدَنِ وَالْحَصَارَانِ يَوْمَ تُبَدَّنُ الْأَرْضُ وَيْرَى الْأَرْضِ وَالسَّمَاوَانِ مَن لَنَا سِوَا كَإِذَا هَا اصيره <تضفرت> فوانترا ملنا نسواك جبال سيرت مثل الصحا من لنا سواك إذا جهنم صويرت بلظى العذاب من لنا سواك إذا نصبت من لنا سواء إذا دعاك عبد ضاقت به الدنيا فجاءك تائبا مما أصاب اللهم اغفر لحينا وميتنا وذكرنا وانثانا امين وشاهدنا وغائبنا امين ولآبائنا وهم ماتنا امين واحبابنا امين ومن صاننا واستوصانا وجميع الموتى المسلمين وجميع موتى المسلمين اجمعين وجميع الموتى المسلمين آمين. الذين شهدوا لك بالوحدانيه ولنبيك بالرساله وماتوا على ذلك اللهم الحقنا بهم على الايمان آمين. لا تحرمنا اجرهم لا تفتنا بعدهم فِلَّنَا وَلَهُ وَلِلْجَمِيعِ الْمَوْتُ الْمُسْلِمِينَ آمين يا رَبَّ الْبَيْتِ الْحَرَامِ يا رَبَّ الْبَيْتِ الْحَرَامِ الله والشَّهْرِ الْحَرَامِ مسجد الحرام والركن والمقام والله والحرام والنور والظلام الله سبحانك انت السلام الله السلام عام. امين ارزقنا حج بيتك الحرام عاما بعد عام ارزقنا ولا تصرف من هذا المقام الا وغفرت لنا الذنوب والاثام وارزقنا رضاك على الدوام امين ارزقنا على الدوام لا تجعلنا من عباد رمضان بل من عبادك على الدوام امين وعلى نور الايام امين يا حنان يا منان وتهوِّل بها علينا جميع الأمور برحمتي